رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِهِمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عند الله وجيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَلِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِ عرضْنَ الأمََةَ على السَّماواتِ وَالْأَررضِ وَالْجِبالِ فَأَبَينَ أي يَحمِلهَا فَأَبَينَ أي يَحمِلهَا وَأَشفَقونَ مِنْهَا وَحَمَلَه الإِنسَان إِهُ كَانَ ظَلُومًا جَول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 وَقَا الذينَ كَفَرُوا ل تَأتِينَ السَّاع قُلْبَلَا وَرَبِّ لَ تَأْتَّكُمْ عَالِمِ الغَيبَ لاَا يَعزُبُ عَنْهُ مِفْقالَاُوا ذَروَةم فِي السمواتِ وَلَا فِيأَررضِ وَلَا أَصْغَر وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتابابٍ مُبِ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 إِن شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَابِدٍ مُنِيبٍ